أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهذوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تنصرون بل اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين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 وعندهم قاصرات الطرفيين كأنه النبي ضمك نون فأقبل بعضهم على بعض يتسألون قال قائل منهم إني كان لي قرين dia berkata, ''Ainneke lemin al-mussaddiqin'' ''A'idha mitna wakunna turaban wa'idhaman'' ''A'idha lemadiyun'' ''Quala hel antum muttali'un'' ''Faattal'a fara'ahu fi sawai'il jaheim''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 وَالْعُهَاءِ كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ فَإِنَّهُمْ لَأَكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونُ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ ثُمَّ إِنَّ مَرْجَعَهُمْ لَا إلَى الْجَحِيمِ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 فَرَغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالُوا بَنُو لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ فَأَرَادُوا بِهِ كِيدًا فَجَعَلْنَا هُمُ الْأَسْفَلِينَ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إلَى رَبِّي سَيَهْدِي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 Salam ala ibrahim, khalik najiz al muhsin. Innu min ghabadin al muamin. Wabashar nahu bi ishaq nabiyah min al salihin. Wabarak nahalaihi wa alai ishaq.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 إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس من المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آباتكم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 Walad alimah al jannah, innahum la muhabron. Subhanallahi amma yasiful, illa ibadillahi al mukhlacin. Fa inna kum wa ma ta'budun, Ilah manhu wacal al Jahim, wa ma minna illa lahuhu mukamum maulum. Wa inna la nahlun asaffun, wa inna la al musabhihun. Wa in kanu layqulun.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 و سلام على المرسلين والحمد لله رب